صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرت المقابر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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين